أعوذ بلله من الشيطان I <laughs> وإذن ناظرة إلى ربنا ناظرة لا بلغة التواق يا وكيد من راق وضم فأنته الفراق والتفة بالساق إلى إِكَ يَوْمَ إِذِهِ في بُدُلها كِراطَ ذو دلها كِراطَ وَجُودٍ وَمَأذِنَ أَضْرَةٌ إِلَى رَبِّ قومو ايو على بيها اصبر والله عليه كلا <تصفيق> إذا بلغت دراعي. كلا. سيدنا <تصفيق> كمان يخيب <يسيق> سمعنا فلا فتقى ولا يكفي <تصفيق> <تصفيق> غاو واللله طول غاو كاني ذا ا اللي لك ان علیک آيا <tus> <tus> Don't trust us the... In... أفصل العين إذا تعود الزلمة. الله سياك الله سياك الله سياك الله سياك الله سياك. أَنَا مِنَ الْحُفَافِظِ مِنْ بَنِيٍّ bakara doka alors گادا لقطا فريق يا اسمع نعم يا سيدنا نعم نعم كيف يقال زين بِتِ اللهُ مَعَ نُوحِ هَلْ أَذْهَبُ عَلَى الذِّي زَادَ حِينًا تَرَى لَنِي Thank you. Thank ينجوك يا عم نعم يا سيدي نعم كَانَ مِنْكَ كَانَ مِنْكَ مِنْكَ مِنْكَ مِنْكَ مِنْكَ مِنْكَ این دلم تو صلي على النبي ايوه كده يا يوه Amen. نوه no. <تصفيق> لا اريد منكم جزاء ولا <تصفح> الله هو الله يفتح عليك يا سيدي نمر اتفضل شكرا على زیب و لازم Now it's getting now Why not? Why I'm just وَّتَقَّوْهُمْ وتقاهم شَغَبُوا شرابا أه شيل الحديده بس عريش ايش بسمع دول لحد ختم بقى إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء Thank <laughs> بالشغل ولا بلاش إننا نحمل يلا هو هو هو السلام الله ربك يقولي كده بلا لماذا بعد كده والله هاي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> I said it Keep up me <laughs> I love you في القرآن الكريم وحضل الله النبي كلا على مستمع حضارتك سبيلة الأستاذ الشيء صاحب نعماني أركار في التلفزيون العربي والعالم الإسلامي بجمعية مصر العربية لا عيد فارس عيد الله، أحبكم يا رفاق في السديو، تلفون فينا عشرة، عيدا شهر ديسمبر في وشكر الله سبحانه وتعالى على كل هذه الأرواح